ب ف ل ربي ظاهرون إن, إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا المتجدد مسافرون عشنا معكم خلال خمس سنوات ماضيات عددا من المحطات التي مررنا عليها خلال سفرنا وقفنا على أمور تربوية فتكلمنا عن تربية الأبناء عن التعامل مع الوالدين تكلمنا عن أمور اجتماعية عن ا ح ك ا م الزواج عن أخطاء المتزوجين مررنا أيضا على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعامل بين الزوجين تكلمنا في أمور شتى نحاول بها أن نطبع بصمة م ن ا س ب ه من خلال برنامجنا أحاول أن يكون الأسلوب في هذا البرنامج أسلوبا سهلا لينا قريبا فلا أحلق بعيدا ولا أنزل كثيرا إنما أخاطب جميع العقول بمختلف مستوياتها وتعدد ثقافاتها تكلمنا أيضا عن شبهات حول الإسلام تكلمنا عن تعامل الإسلام مع أصحاب الديانات الأخرى وعن نظرته إليها كل هذا كنا قد عرضناه خلال حلقات سابقة خلال خ س ن ي ن مرت علينا في هذا البرنامج و لا تزالون أنتم جمهورنا الذين يستحقون أن يتعب الإنسان لأجلهم أن يتعب في التقديم و في التحضير و في الابتكار أيضا حتى يقدم لهم ما يليق بهم و بمستواهم أنتم أصحاب الفضل بمتابعتكم لنا أنا أعلم أن الفضاء مليء بالبرامج و بذبذبات المحطات الفضائية لكن اختياركم لبرنامجنا متابعتكم لنا أعلم أنها ليست من فراغ عندكم إنما هي اهتمام منكم بنا فجزاكم الله خيرا أنا ممتن كثيرا لكل من يتابعنا لكل من يراسلنا لكل من يدخل إلى موقعي يدخل إلى صفحتي أنا ممتن لجميع الإخوة والأخوات كبارا وصغارا ممتن للجميع حتى ممتن لغير المسلمين الذين يتابعون برنامجنا وأسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بما نقول وأن يجعلنا جميع مباركين أينما كنا ها نحن في السنة ا ل س ا د س ه وبإذن الله تعالى أن نلتقي معكم أيضا خلال سنين قادمات نستفيد نحن وأنتم أما حلقتنا التي نبتدئ بها برنامجنا فهي قول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له ذكرها الله تعالى فيما يتعلق بالحج والعمرة لكننا سنفهمها بمفهوم أعلى وأوسع من المفهوم القاصر على ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة سنجعلها مفهوما عاما العمل التطوعي عموما ما هي مجالاته؟ كيف أستطيع أن أبذل في العمل التطوعي شيئا؟ كيف أستطيع أن أجعل لي فيه مكانا؟ كيف يستطيع الفقير أن يكون له مجال في العمل التطوعي وإن كان ليس عنده مال؟ الضعيف العاجز أصحاب الاحتياجات الخاصة الإنسان الذي ربما ابتلي بقطع بعض أجزاء جسده كيف يستطيع أن يكون له أيضا وجود خلال هذا العمل التطوعي تعالوا نتحدث عن ذلك ونحن نرحب بكم م م ت ن و ن والله لقائنا بكم وأسأل الله ل ا ي ح ر م ك م الأجر وجليل التواب على متابعتكم فيسعدني بقاؤكم معنا فمرحبا بكم السلام عليكم يا شباب السلام عليكم كيف حالكم خير الله يطلقونك إن شاء الله طبعا الذي ينظر في ا ل أحوال الناس يجد أن الله تعالى لما خلقهم ف ا و ت بينهم في درجاتهم في طبقاتهم في قدراتهم ف ا و ت بينهم فيما يتعلق بالمقدرة المالية مثلا ف ا و ت بينهم في القوة الجسدية ف ا و ت بينهم في الأموال فجعل منهم الغنية والفقير جعل منهم الذكية والبليد جعل منهم القادرة و ا ل ع ا ز جعل منهم النسيب الرفيعة في نسبق وجعل منهم من هو أقل م ن كما قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكن الله تعالى أمر من كان فضل بشيء على أن يحسن إلى من كان تحته وسمى الله تعالى هذا تطوعا في القرآن وأمر الله تعالى بأن يكون الإنسان ب ا د ل ا فيه كما قال الله جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمزون يعني كان مجموعة من المنافقين جالسين فإذا ر ا و ا واحد من المسلمين أقبل بمال ليتصدق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه للفقرة جعلوا يقولون إيه هذا مال قليل والإسلام غني عنك فيلمزونه فإذا جاء أحد بمال كثير قالوا رياء قالوا هذا رياء وسمعه أن تصلا ما هو قصدك وجه الله يعني ما تريدون أحد يتصدق لا القليل سلم منكم ولا الكثير سلم منكم فأنزل الله تعالى هذه الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون ا ل ا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أهمية أن يكون الإنسان م ت ف ض ل ا متطوعا لمن كان ليس عنده ما عنده من المال أو من الشرف أو من الرفع أو نحوه فقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له ومن كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له م م ع ن ا من كان له فضل ظهر عنده واسطات واجهة, واجهة يعني. هي تتعلق جا. بالجهات من كان عنده دابة زايدة ك ا ن يحتاجون ا ل ى أن يخرجوا فيحتاجون إلى مجموعة من الإبل مجموعة من الخيول ونحوه فبعض الصحابة كان عندهم مثلا إثنان من الإبل وما يحتاج إلى وحدة منهم يخرج عليها للقتال أو للجهاد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البعير الثاني بدل ما يجلس في البيت هكذا مال الشغل ما فليجد به على من لا ظهر له أنت عندك ظهر زايد خذه وأعطيه من لا ظهر له بمعنى أن يكون عندك نوع من العمل التطوعي نوع من البذل لغيرك لما أ ر ى غيري سيذهب ا ل الجهاد وهو ماش على قدمه ارحمها ق ل طيب أ ن ا موقف البعير هذا في البيت مال الشغل إ ل ا فليجد به علما ى ظهرنا وقال عليه الصلاه والسلام في مروه البخاري كل معروف صدقه نصيحه هذا عمل تطوعي انا لما أ ر ى شخصا مثلا سيتعاطى مسكرا ثم اتي وقلت ر ما يجوز وانا أ ن ص ح ك لله من غير ما احد يعطيني راتب على ه ا ل ن ص ي ح ة ابتسامه هذا يعتبر يا جماعه عمل تطوعي ابتسامتك في وجه من غير ما ط ي ك ف و س على ب ت س ا م هذا صدقه س ع ي لما أرى إلى ا ل فقيرة فهذا بلا إنسان غني ويقول له يا أخي ترى هؤلاء فقراء ومساكين ويحتاجون إلى مساعدة وكذا فهذا أيضا عمل تطوع أن تربط بينهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يبين أهمية العمل التطوع عموما يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني كل مفصل 360 مفصلا عليه صدقة ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات ك م ا في الصحيحين فقال عليه الصلاة والسلام أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة حملك لمتاع الرجل على دابته صدقة إفراغك من دلوك في إناء المستسقي لك صدقة وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ف ي م ر رواه مسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة طيب إيش السبب اللي جعله يتقلب إيش العمل اللي جعله يتقلب في الجنة بهذه الصورة هل مات مجاهدا في سبيل الله هل تصدق بماله كله يقول بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين عمل كل التطوع التطوعي هذا ماذا فعل الرجل يمشي وبعدين رأى غصن شوك بدل ما يتركه و يمشي ل ا و ق ف دابته بغيت أقول أوقف سيارته أوقف دابته ونزل الرجل مثل أنت لما تكون في في طريق سريع مثلا ثم فجأة ترى مثلا ربما عجلت سيارة طائحة ا و ربما أحيانا ترى كرسي واقع من سيارة أثاث مثلا ا و ما شابها ذلك والسيارات مسرعة بعضها يمشي على 140-160-180 فربما انقلبت بعض السيارات بسببه ك و ن او حجر أحيانا يعني سقط من جبل أو ما شابه فكونك توقف سيارتك مع تعرض نفسك للخطر وتبعد هذا الأذى عن الطريق هذا لك صدقه وربما كان سبب دخولك إلى الجنة مثل هذا ونذكر والله قبل يومين على الطريق الدائري الشمالي الناس يمشون على 160-180 مسرعين عن الطريق واسع وسالك وإذا بكنب مثل هذا واقع على على في نصف الشارع وأنا أمشي ما أدري لسيارات أمامي تفرمل وتلفي مين ويسار حتى يكاد بعضها أن ينقلب فلما نظرت فإذا هو سقط وتكسر وأصبح هكذا ما تدري إيش اللي أمامك في الطريق فأوقفت السيارة وكان خطر حقيقة أنك تبعد لأن السيارات مسرعة لكن يسر الله تعالى شيئا من ذلك فأنت تفعل هذا لا لأجل أن يعطيك المرور شهادة شكر ولا لأجل أن تطلع بكرة صورتك في الجريدة و ت ق و ل و ي ق والله ل هذا فلان أنقذ كذا من السيارات إنما له. تفعله لوجه الله هذا عمل تطوعي أني أعمل الشيء من غير ما أرجو من ورائه أي ثواب أي ثواب من الناس من غير ما يقول لأحد بنطلع صورتك ولا بنشكرك ولا نعطيك درع ا و نحو ذلك و ي ق و ل مكيف صحراوي مكيف صحراوي في الطرف نص الطريق, الطريق طايح من سياره طف والله يا اخي م ش ك ل ة وايضا م ش ك ل ة هؤلاء اللي يحملون ه ا ا ل ا م ت ع ة دون أ ن يربطوها يعني ايضا هذا يا اخي مؤذي للناس ربما لو, لو مات أ ح د بسببه يلحقه و د ي ة ت ب ر قتل خطا ث الدفه ب ن ط ب ا ع جديد شعب. شعبه ع ل ا ه ا قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق متفق عليه يعني جعل من, من علامات الإيمان يعني الإيمان م ث ل مقسم إلى بضع وسبعون ش ع ب ه من ضمنها لا إله إلا الله من ضمنها ا ل ص ل ا ه من ضمنها الزكاة الصدقة من ضمنها إماطة الأذى عن الطريق هذا أيضا يدل على وجود إيمان في قلبك سواء اكتمل الإيمان أو لم يكتمل ويقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر رواه البخاري ومسلم السائع للأرملة ليس شرطا أن أكون ا ن ا اللي أطعم الأرملة المسكين لكني أسعى لهم آتي مثلا هي مسكينة وعندها أولادها وظيفة ما ت و ظ ف و كذا فأذهب و ك ل م رئيس شركة رئيس مستشفى رئيس دائرة أقول ي يا خ ي ترى هذه مسكينة والولد إذا وظفت أنت في الحقيقة لا تنقذ شخصا واحدا أنت بهذا يا أخي تنقذ عائلة كاملة وتحمي أعراضهم وأسعى لهم شيئا من ذلك ربما أسعى لها لتدخل مستشفى تعالج أسعى لها لتأخذ دواء من الصيدلية ببناش لولدها مثلا حليب لطفلها أو المدارسمثل ه او م أو في المدارس ا و او تابع أولادهم في المدرسة هذا كل السعي لهم يؤجر عليه ا ن س ا ن ويقول عليه الصلاة والسلام لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا ل ا أ ح ب اليه من الاعتكاف في المسجد النبوي اللهم صل ه س ل م ع ل رسول الله أ ن ي امشي مع أ خ ي في حاجه حتى اثبته له يا أ خ ي هذا العمل التطوعي اللي ا ل إ س ل ا م يريد كل الناس يعملون ليس فقط واحد يقول طيب أ ن ا ما عندي فلوس كيف اعمل عمل تطوعي تقدر احنا ما نريد منك فلوس نريد انسان ما يصلي تنصحه ما عندك لسان تتكلم هذا عمل تطوع يا اخي هذا بدل ما يتوظف انسان في ه ي ئ ة ا ل أ م ر بالمعروف أ ن ه ي عن المنكر وينصح و ي أ خ ذ راتبا في اخر ا ل ش ر انت ص ن ع ذلك ل و ج ل ه أنت تستطيع أن تعمل عملا تطوعيا بالربط ما بين التجار وما بين المحتاجين تأتي إلى واحد غني وتقول يا أخي أنت زكاتك أين تذهب بها قال والله يا أخي ما أعرف فقرة أنا أعرف لك فقرة أن يمكن أن أربط بينك وبينه قدرتك يا أخي على أنك يعني تبذل ما تستطيع تستعمل القدرات التي عندك لعمل تطوعي هذا بلا شك أن أول شيء تحصيل ا ل أ ج ر والأمر الثاني ا ي ض ا يرفع قدرك عند الله العمل التطوعي يعني أنواع من ه تطوع في العبادات؟ مثل إيش؟ نوافل الصلاة نوافل صلي الضحى قيام الليل, الليل. هذه تطوع في العبادات الصوم صوم الاثنين صوم. هذا كله تطوع في العبادات من هو تطوع في المجالات العلمية؟ حضر الدورات ق ا م ة الدورات إقامة الدورات العلمية ا ن ش ا ء مكتبات أبحاث مم. أبحاث معينة ا ش ا ر ك فيها لينتفع المجتمع مثل واحد فرضا عندهم كتب في البيت ما لها شغل مفاضية ولا كان أخوه مثلا عندهم يدرس بعد أن انتقل ولا حصل شيء ولا مثلا أبوه طالب علم وكان في مكتبة ثم تعطلت المكتبة فأتيت أنا وفصلت مثلا تخشيبة في دولاب في المسجد وجئت ووضعت المكتبة ووضعت لها نظام هذا تطوع في شيء علمي وما يقرأ منه إنسان أو يستفيد منه إلا كان لك مثل أجل في التطوع في الأشياء المالية مثل جمع نفقات مثلا جمع مثلاً نفقات للفقراء إغاثات أي إغاثات لهم أحيانا بعض الناس يا أخي مثلا عنده مزرعة م ل ي ئ ه بالتمر وعنده ك ر ا ت ي ن من التمر ما لها شغل فتأتي أنت وترتب م ع ن تقول طيب ا ن ا أعرف بعض الأحياء الفقيرة يا أخي أنا أعرف بعض الناس سواء في داخل البلد أو في خارجه يحتاجون إلى هذا ليش ما نذهب به إليهم ا ن ا كنت قبل أيام في أفريقيا ويقولون يا شيخ التمر الذي أنتم لا تلتفتون ا ل ي ه بعض أنواع التمر وربما الكيلو يباع بنصف ريال أحيانا نحن هذا يسوى عندنا عيوننا بعض الناس يلبث الأيام المتتابعة ما ي ا ك ل التمر م ا من شدة الفقر يا أخي أرسلوه إلينا فلما ترجع وتأتي إلى تاجر عند مزرعة كبيرة ربما تنتج في السنة ما لا يقل عن ا ح ي ا ن ا عن مئة طن متورط فيها باع باع حتى بقي كميات والآن نزل التمر الجديد ف ت ا ت ي تقول له يا أخي أنا أعرف لك الجمعية الفلانية في المكان الفلاني قوم موثوقون وأرتب لك مع شركة الشحن الفلانية و ذ ا ك الله خير تعطينا مثلا أ ل ف ي كرتون ثلاثة أ ل ا كرتون أنا لم أنفق مالا من عندي لكن تطوعت في أمر مالي ولي مثل أ ج ر قال ا ل ن ي ص ل الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجوري من تبع, من تبع؟ لا ينقص ذلك من أجوري ش ي ا يا عبدالعزيز وابد الرحمن فيها الأعمال التطوعية اللي قادة تصير مثل اللي صارت ف ي جدة أيام الغرق والسيول لناس كثير يعني مو من جدة بس يعني يطلع مثلا من دماء من الرياض وتوجه على جدة حتى يسوي أعمال تطوعية أحسنته وحيان ليس شرطا أن يكون العمل التطوعي ا ن ه في البلد اللي ا مباشرة فيك بل إذا كان حتى في, في بل د د ب ع ي و ا ح ت ا ج ا إلى من يأتي لأجل أن يساعدهم فهو م ج ر بلا شك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة أجر يا أخي حتى لو عمل تطوعي مع كلب لك أجر ا ن ا واحد من الشباب أرسلي قبل كم يوم رسالة يقول شيخ ن ا عندنا في العمل بيننا قطة يعني نجمع فلوس كل ا و ل شهر كل واحد مئة ريال وكل يوم نفطر مع بعض فكل يوم واحد م ن ا يخرج يجيب فطور يجيب فور يجيب لهم كذا يقول فطلعت ا ن ا اليوم ع ل ي فذهبت ا ش ت ر ي ت من البقالة جبن وكذا وحليب ومدري إيش فلما خرجت فإذا هرة صغيرة تكاد ا ن تهلك من الجوع وجالس في الشمس جنب البقالة عمل تطوع ي و ل رحمتها ودخلت جوا ا ل ب ق ا ل ه واشتريت تونة بثلاثة ريال و ا خ ذ المقص اللي عنده هو قصة و ا خ ذ كيس وأجي وأقلبها في الكيس وحطها عندها و ت ب د ا يعني ص د ق ه لله يا أخي في كل كبد ا ر ا ب ط ة أجمل والعجيب أنه يقول يقول يا شيخ فلما كان بالليل يقول أنا أود أحيانا زوجتي العصر عند أهلها وأخذها العشاء يقول فذهبت أخذ زوجتي يقول العادة إذا طلعنا العشاء ا و ل ا د ي يقولون يلا يا بابا عشنا يقول أمر بهم على أحد المطاعم الوجبات السريعة وهذا يبغى وجبة طفل وهذا يبغى مدري دبل ه م ب ر غ ر و ه يقول يكلفني مية مية ر ي ا ل أحيانا لما تشتري لهم يقول فلما ركبوا معي قال قلت لزوجتي يلا يلا ل ا ل ل ه يعيننا اليوم على الخسارة ماذا تريدون ا ن ن ت ع ش و فقالت زوجتي لا اليوم بلاش عشاء أمي عطتنا عشاء في حافظة قلت الله يجزيها خير وفرت علي اليوم مئة ر ي ا ل فلما رجعنا البيت وفتحت الحافظة فإذا هي مكرونة ب ا ل ت <تصفيق> و ن ه يقول فقل سبحان الله أخي. تصدقت بث ثلاث ريال و ك ف ا ن الله وهذا واقع يا أخي هذا موسى عليه السلام لما قام بعمل تطوعي لفتاتين عند البئر قالت لا نسكي حتى يصدر الرعاء جاء وقف عند بئر فإذا فتاتان وإذا مجموعة من رعاة الغنم يسكون غنمهم والفتاتان واقفتان بعيدا يعني ما تقدر أنها تخالط الرجال ولا تستطيع أن تزاحمهم ولا تستطيع أن تسكي غنمها قال ما خطبكما قالت لا نسكي لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قال الله فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت ا ل ي من خير فقير ومباشرة فجاءت وإحداهما تمشي إيش جزاء العمل الخيري اللي سواه زوجها. تزوج ووجد وظيفة جلس عشر سنين يشتغل وعيال مشة مورة مشة مورة ولقى سكن ولقى <تصفيق> رجال شايب يجلس عنده ولقى تغيرت مورة تماما بعدما كان خرج من, من مصر هاي أنت لما ذكرت موسى عليه السلام تذكرت أ ن لو لا الله ثمه موسى لا كنا نصلي خ م س صلاة الآن أ ح س ن يعني موسى قام بعمل تطوعي لما ل م الله ا عز وجل فرض ا ل خ م س صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى بموسى مم. قال إني عالجت بني إسرائيل و ا ن ه م ت ك لن يطيقوا هذه ا ل خ م س أ ح س ن فحتى خففت ا ل ى خمس صلوات ا ح س ن ت وهذا بلا شك أن أيضا أحيانا النصح للناس والصدق في النصيحة هنك إذا عندك أي نصيحة صادقة من غير ما يطلبها الذي أمامك هذا أخي عمل تط و ع مثل ما فعل موسى عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام لما صحيح. فرضت الصلاة فقال رجع إلى ربك فسأله التخفيف موسى ليس هو اللي بيصليها أنا اللي بنصليها وغير مستفيد وهو أمته نحن أمة محمد رزال لسنا أمته صحيح. ومع ذلك شوف إلى الصدق في, في النصيحة مثل لما أنت فرضا في مكتب عقاري وجاء واحد بيشتري أرض في الحي الفلاني وقليل الخبرة في العقار فقلت لحظة أنت تشتري الأرض عشان تسكنها فأنت اشتريتها ع ولا أنت ناوي تستثمر أنت مالك علاقة أنت مشتري صح. فقال لا والله أنا عندي بس فلوس وريد استثمرها تقول إذن أنا أنصحك لله فيه المخطط الفلاني ترى ليس لي وأنا ما لي دخل ما لي في القضية ولا ريال لكن نصح أنا أحب لك الخير ترى هذا أحسن الاستثمار لأن ف ي طريق سريع بيمر بجنبه وبعدين الخدمات تأتيها أسرع وكذا فأنت قدمت النصيحة من غير ما يطلبها منك هذا عمل تطوعي السسلام. عليه نا في ا ل ا ع م ا ل تطويري تصل أحيانا على الخطوط بما أن الناس إجازة و ق ت سفريات في ناس يستغلون طيبة الناس الثانية مثلا أنا تعطلت سيارتي ممكن واحد يوقف يساعدني لكن يجي واحد ثاني ما تعطلت سيارتي يستغل الناس ممكن من س ر ق ة أو من أي شيء ثاني كيف تقدر توجه ا ل و ا طبعا عبد العزيز نحن ما ودنا أيضا نسيء الظن بكل ا ح د يعني, يعني, يعني كون الواحد لما يرى شخصا متعطلة سيارته ويأشر للناس يقول أنا من يموقف لأني سمعت مرة قصة عن واحد سوى كذا بعدين قتل الشخص واختصب بناته لا من يموقف بعدين مرة ثانية جاك واحد وقال لك يا أخي أنا والله بس سيارتي ما فيها بنزين تعطيني عشر ي ا ل فقلت لا لأن مرة واحد من عيال عمي قال لي ا ن واحد قال لك كذا ولما أعطاه العشر ي ا ل خطف المحفظة يعني ا ح ي ا ن ا نشر هالقصص يعني من صح. كل مثلا عشرة ألاف قصة صادق لا يفسد على غيره يا أخي يعني الأصل أن يحسن إلى الناس وأن يحسن بهم الظن وأيضا أن يكون الإنسان حذرا أيضا ل س بالخب ولا الخب يختعوني من ا ل أ ع م ا ر التطوعية المجال التعليمي مثل مثلا تحفيظ القرآن محو الأمية تعليم الخدم والسائقين واحد مثلا امرأة مثلا بنت فارغة في البيت ما لها شغل والصبح مثلا ت ع ل م من الخادمات في الغالب فترة الصباح فترة راحة الأولاد في المدارس وربما الأم يعني ما تحتاج منها شغل خلاص ما في شي ء يحتاج تنظيف ولا فأحيانا ربما الخادمة تستطيع أن تفرغ ساعة الصباح فجاءتها ل ب ن ت في بيتهم وقالت ا ن ا ا ع م ل تحفيظ قرآن خاص بالخادمات يلا الحارة فيها عشر خادمات يأتون عندي من الساعة 11 إلى 12 الظهر هذا يخي عمل تطوعي وخيركم من علم القرآن ومن ع ل م كل مكان ا الإنسان ا ق د ر على أن يستثمر القدرات التي عنده يعني مثلا البنت هذه ما تقدر أنها تفتح مدرسة لتعليم م القرآن لكنها تستطيع أنها تفتح مدرسة في بيتها فصلا تعلم به القرآن فهي مأجورة على هذا يا أخي ويبارك الله تعالى لها في وقتها وفي مالها وفي بدنها وفي علمها وفي ذهنها وفكرها إذا بذلت مثل هذا الأقسام المتطوعين متنوعة منهم المتطوع بماله مثل اللي يتصدق منهم المتطوع ببدنه واحد يقول أنا والله ما أقدر أني أتطوع بفلوسي أوزعها ما عندي ف ل و س لكن أستطيع ا ن ي أنا ا خ ذ أحمل في سيارتي الرز اللي بتتصدقون به والـ والـ والأطعمة والزيت والسكر وأدور على بيوت الفقراء وأعطيهم إياه أنا أتطوع ببدني ما ت ع ط و ن ي ر ا ت هذا عمل تطوع يا أخي يشكر له منه المتطوع بجاهه كيف يتطوع بجاهه؟ إيش فعل الناس يتوسط إيش فعل الناس لهم, يتوسط لهم. واحد كذا مثلا جاني مثلا فيصل قال ي شيخ احنا عند في عملية للوالدة في جراحية بس المستشفى عطونا موعد بعيد انا حاولت فيهم انت يمكن اذا رأىك المدير يخجل منك قلت يالله اذهب معك فذهبت وسلمت على المدير و مرحبا بالشيخ كيف حارقة قلت والله هذه بس ظروفها كذا وكذا قال خلاص يا شيخ ابشر ودبرها حتى قدمها انا ما صرفت فلوس ولا شيء لكن تطوعت بجاهي وهذا يا جماعة كان يقول حكيم بن حزام كان يقول انا نرى للجاه زكاة كما أن المال زكاة الواحد اللي عنده جاه المفروض يؤدي زكاة لجاهه يعني يخدم الناس بجاهه حتى ينتفع الناس بذلك ا ل ا يكون الإنسان فقط يستفيد من جاهه لنفسه إنما ينفع الناس يأتي يتوسط الفقير عند الغني حتى ينفق عليه يتوسط في مجال تعليمي حتى ي ق ب ل فلان في الوظيفة يتوسط لكذا حتى يستفيد الناس بالجاه حتى الناس يذكرون أبو الطيب أحسد و ي ث ر و ن عليها أيضا بلا ش ي كذلك التطوع الإنسان بوقته يقول ا ن ا شوف ا ن ا عندي يوميا ساعة أعمل في الجمعية الخيرية ا و مثلا عندي ن ص ساعة أو بين المغرب والعشاء ا ن ا مخصصة ل ل ي المكتب الدعوي في المسجد أو مخصصة يا أخي لأبناء الفقراء أدرسهم ا ش ر ح لهم في المسجد ولا في بيتي يوم السبت رياضيات يوم الأحد في إيزيا في كيميا إلى آخر ا ن ا الساعة هذه تطوعا لتدريس ا ب ن ا ء الفقراء اللي ما يستطيع أن يأتي بمدرس خصوصي هذا بلا شك ناخ عمل تطوعي رائع أيضا أحيانا المتطوع بفكرة كيف يتطوع بفكرة ا ن ت ج ف ك ا ر مثلا يعني أفكار جديدة اقتراح أفكار مم. للعمل الدعوي وحيانا ينفع الله بها نفهم أحسن وينفع الله بها أو كذلك الاستشارة تقديم ا ل س ت ش ا ر ا ت بالمجان صح. الآن يا أخي هل تصدق الآن بعض المحامين لو تأتي إليه في مكتبه وتقول له أنا والله عندي بس استشارة أنا أريد أني ا ش ا ر ك فلان في كذا فهل لازم ا ك ت ب كذا في ا ل ع ق د ولا ما ا ك ت ب فيقول لك المحامين هو شيء س د د إيصال 500 ريال بعدين تعال أنا ما فتحت المكتب خيري يا أخي أنا برضو أنا أنفق في هالمكتب فلوسه وأدفع ا ج ا ر وما فتحته خيري فتريد استشارات محامات سيرات قانونية تدفع فلوس فلو أن ا ن س ا ن جاء وبدأ يعطي الناس يعني يحل مشاكلهم بالمجان واحد يتصل يا أخي زوجتي فعلت كذا فبناء على معلومات وذهن وبحث وكون أفكار ثم بدأ يعطيها الناس ببلاش هذا بلا شك ان عمل تطوعي ها ل انا كنت بذكر الفكره اذا ذكرتها اللي هي خصائص ا ج ت م ا ع ي ن و م ن له قدره في حل المشاكل آه. يخصص له وقت معين يعني مثلا في اليوم ساعه او ساعتين أ م ا الجوال او في ا ل م ك ت ب خاص فيه ويبدا يحل المشاكل ا ل ناس بالمجان ن ي ح بدل ما نروح مثلا عند حقي ا ل م ش ا ك ل ادفع 500 ريال في الجلسه اساسا حل ا ل م ش ك ل ة ف ش ك د ر هذا ي ك و ن اجر ي ع هو بلا شك يا اخي اللي طبعا هو ليش سميناه عمل تطوعي ل أ ن هذا الفكر الذي جمعه وهذه ا ل م ل و م ا ت ما ج م ع ب ل ا ش جمعها بصرف ت وربما يحضر دورات تدريبية بفلوس في كيفية حل المشاكل والتفاوض والإقناع إلى آخر ه ربما أيضا صرفها بطاقته وشرف, وشرف كتب وقرأها فهو ا ص ل ا يستحق أنك تعطيه مالا لقاء العمل يا أخي اللي, اللي, اللي أعطاك إياه صحيح. يعني ا ن ت جالس كذا مرتاح وقلت له إيش حل مشكلة كذا وكذا وأعطاك الحل أنت ظ ن الحل كذا بس نزل عليه من السماء أو نبت من الأرض صح. الحل تعب المسكين لحل ما حصله سنوات ويجمعه ي ص ر ف من وقته ماله حتى جمعه فيستحق أن يأخذ عليه م ا ل فلما يقدمه للناس بالمجان دعوه إلى الله بالمجان ما أريد فلوس أخطب جمعة بالمجان هذا كله عمل تطوعي يؤجر لسان عليه هاي عبدالعزيز بابدرحمن بما أن ي ا ل و ج ا ت هذه في رمضان والناس الحين صيام ا ن ا يع أنصح كل شخص في حيهم ا ن ه يوفر من وقتها ساعة وحدة في المسجد يساعد فيه لو تفطير الصيام ا ف ط ي ر الصائمين ه ذ ا أعتقد راح يكون فيها أدور أحسنت, أحسنت. سواء طبعا في, في تفطير الصائمين ا و في كنس المسجد وتنظيفه يا أخي ا و مثلا في سي تنسيق, تنسيق محاضرات ا و يا أخي في البخور يا أخي اذهب إلى أي محل عطورات قل لي يا أخي احنا عندنا مسجدنا ونريدك أن تتبرع لنا ببخور عود طيب نضع في المسجد أكثر المحلات لا تمانع في ذلك يعطيك يا أخي هو الكيلو يبيع مثلا بألف ريال وربما داخل عليه بمئتين و ل ا ث م ا ريال يقول يلا ه ذ ه تبرع للمسجد هذا مصف كيلو هذه عطورات تبخونها على الأرض لأجل الرائحة فيستطيع ا ن ه يعمل لكن ما في أحد أحيانا يسوي كل نكشن يعني ما بين المتبرع وما بين المحتاج فأنت ليش ما تبدل مثل هذا هذا النيوجر خل برضو هذه في الحلقة الجاية <تصفيق> الله يزيكم خير أيها ل ح ب الكرام يعني هذا حجر نحرك به الماء الراكد أنا أود أن يكون كل إنسان ينظر أين م و ض ع من العمل التطوعي هل أنا أخدم المجتمع أم المجتمع يخدمني هل أنا أخدم الإسلام أم الإسلام يخدمني هل أنا أحمل هم الناس أم الناس يحملون همي من المهمة يعني رعاية ذلك بقي معنا كلام كثير حقيقة حول العمل التطوعي وأنواعه كيف يستطيع انسان ان يؤثر فيه لكن في لكن س ن ج ع في ح ل ق ة ق ا د م ة باذن الله اشكر لكم تواصلكم ان ص ا ع ت ك م أ س أ ل الله ان يتقبل منا ومنكم ص ل الله ع ل ي ت ق ب ل منا ومنكم وان ي س ت ع م ل ن و ي ا ك م في طاعته الى لقاء اخر والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ا ئ ر و ن م م س ك و ن بدين